كل ظهور القلب المشاع والفؤاد يصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم جزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به ولم نره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 نحاول أن نتعامل مع الصادقين من الذين يرغبون بصدق حقا في أن يعرفوا كيف يكون الطريق لرب العالمين لذلك لا نعطيهم الوعظ جملة واحدة ومجمعا لا نعطيهم الإشارة الكلية ونقول هيا إلى طريق الله وإنما نعطيهم بقدر ما يوفقنا الله عز وجل وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى نعطيهم الطريق كخطوات محددة مرتبة مرسومة فإذا صادف الصدق عندهم طريقا مرسومة خطواته أمكنهم أن يسلكوا إلى الله عز وجل ولذلك نسلك هذا عن طريق لاستكشاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم كيف سار بالضبط منذ أن كان شخصا واحدا فقط على الأرض كلها هو الوحيد المؤمن هو الوحيد الذي معه الهدى وليس هناك إيمان وليس هناك هدى وليس هناك اسلام وجه الأرض بكامله لا إسلام فيه وعليه رجل واحد يقول لا إله إلا الله إلى أن وصل الأمر قول, الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يبقى بيت إلا وسيدخله هذا الدين إما بعز عزيز أو بذل ذديل ولكنه سيدخل نحاول استفشاف الطريق من جديد خطوة خطوة دون أن نقدم خطوة مؤخرة على خطوة مقدمة حتى إذا ما وجد الصادق في أن يسلك الطريق وجد طريقه فعلا. وسترون العجب أنا عارف أنتم الآن تسمعون خطوات الجداية اللي معظمها مشهورة ومعروفة ومحفوظة لكن سترون العجب عندما ندخل في الخطوة الرابعة والخامسة والسادسة سترون عجبا في هذا الطريق كيف رسمه الله تعالى بهذه الصورة ودائما يا إخوة دائما أفرق بين الصحوة الإسلامية وبين الرشد إزاي الإنسان عندما يكون نائما نوما عميق ويشب حريق في البيت لا قدر الله الدنيا في حريقة في البيت والإنسان نائم لا يدرك الحريق حتى ربما يلتهم البيت وربما يأتي عليه وعلى أبنائه وهو لا يدرك الحريق لا قدر الله إنما بمجرد أن يصحو اللي هي الصحوة بمجرد أن يستيقظ فإنه يقوم فجأة وينهض بكل عزم وفتوة لكن هذا الشخص لو, لو, لو كان نائما في بيت ليس بيته ولا يعرف الطريق كيف ينجو ربما يجري إلى اتجاه عكس اتجاه النجاة ربما يجري إلى مكان خارج مكان النجاة ولذلك الذين يركبون الطائرات القائمين على شركة الطيران قبل ان تتحرك الطائرة خطوة واحدة يشرحون للناس مخارج الطائرة تجد كل المضيفين والمضيفات وافلام مسجلة على اجهزة التلفزيون في الطائرة تذيع لهم وتقول لهم عندكم ممرين بابين من هنا وبابين من الوسط وبابين من الاخر وهناك خط في الطريق ترسم طريقة النجاة إذا وقعت الكارث لأنه قد يقع الكارثة في الطائرة لم أعرفش منين باب النجاة لا أعرف أباب الطائرة وخصوصا لما بتغلق الأبواب بيبقى جدار الطائرة متشابه من أجل هذا الصحوة الإسلامية بمعنى صدق الاندفاع إلى الله وصدق الرغبة إلى الله عز وجل وصدق التوجه إلى الله وصدق الرغبة في أن أصل إلى الله لا شيء وأن أعرف الطريق شيء آخر فمن كانت عنده صحوة إسلامية ولكنه لا يعرف الطريق يمكن يفضل يتخبط ويتصدم لحد ما يقع على الأرض من هول الصدمات فضل يتخبط على دماغه صدمة وراء صدمة حتى إذا وقع على الأرض إنما إذا عرف الطريق إلى الله عز وجل فإن صحوته تكون راشدة يعرف الطريق لذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن لكم معالم يا سلام على الكلمة دي مش بالجملة ها؟ ليس بالجملة بالبركة بالشحنة خذوا شوية دينهم وإنما أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهاياتكم. الله طب إيه الفرق بين معالم وبين نهاية نص الحديث إن لكم معالم إن لكم نهاية ما الفارق بين المعالم وبين النهاية الفارق أن المعالم ترسموا خطوات الطريق والنهاية ترسم هدف الطريق او غاية الطريق او الذي يبتغيه الانسان وهو يمشي في هذا الطريق فشوف الجمال انا بدور على ايه انا عايز اوصل الى المكان الفلاني ليست رغبة فقط وانما اعرف ايضا كيف اخطو هذا هو منهاجنا في هذا اللقاء ولذلك انا لا اتعامل مع انسان وهو يشاهد هذا اللقاء في ايدو الريموت كنترول بتاع التلفزيون لا ما, ما الذي إنما أنا أتعامل مع أصحاب الصدق في أن يجدوا الطريقة والخطو إلى الله اللي بيركن ويعطي سمعه وبصره وقلبه ليعرف الخريطة الكاملة لأنني لو مسكت ورقة وديت لإنسان قلت له دي خريطة الكنز الذي تبحث عنه سينظر إليها نظرة في منتهى الانفعال لأنها خريطة وصوله إلى الكنز المخفى فالكنز المخفى الكنز المخفى هو تحقيق رضوان الله عز وجل الطريق إليه خريطة هي التي نقدمها ونتعامل مع الصادقين فعلا أيها الإخوة نحن الليلة مع خطوة في منتهى الأهمية من خطوات هذا الطريق من خطوات طريقة الإسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور كثير من المسلمين يتصورون أنه يكفيك للدعوة الاخلاص والاندفاع والصدق والرغبة وحرارة العطاء وكثرة البذل ولا ينتبهون إلى أن الدعوة لا يكفيها هذا وإنما الدعوة تحتاج أيضا وتريد أيضا ومن سننها أيضا كذلك التدبير الذكاء ال ال ال الاحتيال للدعوة الاحتيال دي كلمة أصبحت سمعتها وحشة بين الناس لأنها بقت يقولك فلان محتال كأنه نصاب إنما الاحتيال لغة هو أن تجد الحيلة لتنجح العمل واحد داخل بيته والآن الباب ما بيفتحش فعمل كذا ليفتح الباب فالدهاء والاحتيال والحيلة والتدبير للدعوة أمر مهم جدا في دين الله وفي الدعوة لدين الله ولذلك مثلا أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن هو النموذج الذي أوحى الله تعالى نبأه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرسول أنت يا رسول الله مكلف بالدعوة لكي تعرف كيف تدعو اتفضل خذ نبأ إبراهيم اتعال نشوف سيدنا إبراهيم عمل ايه فنجد أن إبراهيم مثلا لما وجد الأصنام لم يكسرها فورا وإنما قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ولما كسرهم لم يكن من الغيض بحيث يكسر كله لدرجة من يقول شوف الصنم الكبير ده هدأ به لأنه أعظم ما يعبد في نفوس الكافرين بالعكس هو هدم الصغير وأبقى الكبير مع أنه هذا يغيظ الإنسان الصادق لما تكون عندك حرارة الحب للدين انت عايز تتوجه إلى الصنم الأكبر الذي يعبد بدون الله وتحطمه إنما تترك الصنم الأكبر آه ليه لأنه أراد حيلة أن يقول يعني ما يمكن الرجل الكبير ذا الإله الضخم ده لم يعجبه أن تعبدوا آلهة بجواره فحطمها جميعا فيقوم هم يرجعوا إلى أنفسهم وفعلا رجعوا إلى أنفسهم واتهموا أنفسهم بأنهم مخبولون قالوا أنتم الغلطانين إبراهيم لما رأى عبدة الشمس سار معهم يوما وعبدت القبر وعبدت النجوم تلت أيام أخذه هذا السير اللي لهم قال هذا ربي الله أريد أن أعده الله أين الله النجوم غابت لا خلاص ما ينفع أنا أدعي إله بيجي بارت تايم نص الوقت نص الوقت جزءنا الوقت بيشتغل شفتات أنا أعيذ إله أدعوه كل ما أردته أجده ما ينفعش فقال خلاص هذا فلما أفل قال لا أحب الآفلين لإلا من يهدين ربي لا أحب من يضالي ثم هذا ربي هذا أكبر خلاص فأبطل العباد كذلك فحيلت حيل إبراهيم عليه السلام علمت النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتعلم من مجمل ما ورد في القرآن عن إبراهيم وغيره وعن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون الاحتيال والتدبير حلوة أوي لفظ التدبير والحكمة في الدعوة لذلك نحن أصحاب دين لم يخرج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق أنه قال يا محمد أنت رسول الله وهذا هو الدين الحق يلا أخرج أخطب في الناس فضوة عصماء وقل لهم لقد أقمت عليكم الحج وانتهى الأمر فمن أسلم فإلى الجنة ومن جحد إلى النار وما فيش أعمال كبيرة وانما نحن اصحاب دين بدأ الدعوة بانه بالماشا بال بال بالملقاط يلتقط فردا فردا ينتقي فردا فردا يقول ايوه هادة وبعدين هادة ودي والرجل الكبير ده والطفل الصغير حد انتقى بدأ بالانتقاء فردا فردا فردا فردا ولما كان ينتقي أحيانا حدث يعني سيدنا علي بن أبي الطالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام كان رد سيدنا علي وكان شابا لا يزاله صغيرا قال طيب أستشير أبي أطرح الموضوع على أبوه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أكتم عني إما أن تسلم وإما أن تكتم فطريقة التدبير في الانتقاء إما أن تسلم وإما أن تكتم ثم بعد ذلك هذا الدين ظلت دعوته سراً مش دعوة ميكروفونات ليست دعوة تلفزيونات وإذاعات ليست مؤتمرات ضخمة يحضرها ألاف الناس ثلاث سنوات عن طريق هذا الالتقاط من يصبر ثلاث سنوات ومعه الحق ويرى الباطل يصبر ثلاث سنوات ألا يجهر بالدعوة وأنه ما يعملش ضجة ويعمل مسيرة ويعمل ليعلنها في الخلق من هذا الذي يصبر من أجل صدقي وحسني صدق التدبير وحسنه لكي أرسل إيه اللغة العربية لأنه لا يجوز الفصل بين المضافي ومضافي إليه أنا عارف أنه في ناس بيسمعوا أسابزة ربنا يا كرام فحسن التدبير للدعوة اقتضى ان الداعية الصادق المتحمس يفضل مالك لنفسه وصابر ومتزن ثلاث سنوات حتى تتسلل الدعوة فعلا إلى مظانها إلى الناس اللي يصلحوا لها إلى الناس اللي يستهلوا يسمعوها قبل ما هتبقى في ضجة قبل بقى قبل ان تشيع المشكلات والحملات الدعائية والحملات الإعلامية ضد الدعوة ويفسد الجو وصل أولا إلى هؤلاء يبقى إذن التقاط وانتقاء بالواحد بالفرض الواحد ثم دعوة سرية ثلاث سنوات وبعد الدعوة السرية ليس الدعوة علانية بالعكس بعد الدعوة السرية وأنذر عشيرتك الأقربين لم العيلة اجمع العائلة القبيلة واقول لهم لقد اتيت بالخير وانتم اولى من يطرح عليه الخير ف ف فقال لهم انتم اولى من يطرح عليه الخير وانذر عشيرتك الاقربين وانذر عشيرتك الاقربين ثم بعد ان انذر عشيرته الاقربين جاءت الخطوه التاليه اللي هي بقى ايه فاصدع بما تؤمر يلا اعلم اصدع بما تؤمر في طبيعة المخلص نهاردة يريد ان يصدع بما يؤمر يقولك ايه وهذا خطأ ان التلفزيون احسن من المسجد لا مش صحيح دعوة التلفزيون لو سمعوها يا رب مئة مليون ولا الف مليون يظل دعوة المسجد ولو سمعها اربعة خمسة افضل واولى وانجز وكل شيء إنما الدعوة العامة سبقها كل هذه الخطوات فالإسلام دين تدبير للدعوة دين تدبير للدعوة وهذا مفتاح مهم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولكن الله طب وانا مالي انت بتكلمني عن الدعوة وعن الدعاة أنا رجل غلبان يا عمي وراجل بسيط أو امرأة في بيتها أنا ماذا, ماذا, علي ماذا أنتفع انا كإنسان مدعو ولسته داعية طبعا هو يجب على كل مسلم أن يكون داعية الدعية مش اللي لابس حاجة على دماغه ومربي لأنه لابس جلبية لا لا لا الداعية هو كل مسلم لذلك كل مسلم عليه أن يمارس الدعو ولكن أنا كمدعو كيف أستفيد آه ده شيء مهم جدا مهم جدا في هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن ليه لأن أنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رسولا ومشى في الطريق فقابل رجلا فدعاه إلى الله وقابل الثاني فلم يدعه إلى الله وقابل الثالث فدعاه وقابل الرابع فلم يدعوه لبنائي بينتقي أنا بقى من أدراني من أخضرني إن أنا كنت سأكون ممن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليوجه الدعوة إليه من أخبرني؟ من أخبرني أني كنت ممن سيكون لست مستحقا لأن يدعم يمكن كنت هكون من الذين يؤجلون من اللي مش نفعين من فاقد الصلاحية فأنا خايف على نفسي كمسلم مسلم النهاردة بيشتغل بيدخن سجاير بيشرب مش عارف ايه ما بيصليش بيصلي محجبة مش محجبة يعني انا من ادراني انني بهذه الصورة وانا لسه لست مسلما بعد ولم ادخل في الاسلام بعد من ادراني انني كنت ساكون كابي بكر الذي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام ولن اكون مثل ابي طالب او ابي لهب او ابي جهل او ابي معيط او الذين لم يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام مين اخبرني ودي نقطة في منتهى الاهمية لاننا ان عرفت كيف ما هي المؤهلات التي من اكتسبها دعاه النبي عليه الصلاة والسلام اقدر اجهز نفسي لتنفعني الهداية اقدر اجهز نفسي لاكون اهلا لان توجه له الدعوة وليس اهلا لان تخفى عنه الدعوة لمصيبة كبيرة ممكن جدا فعلا ان بعضنا يكون اهل لان تخفى عنه الدعوة وتخبيها عليه وتقول اوعى فلان يعرف حتى لو كانت داعيته هو رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان واحدا على اثر النبي عليه الصلاه والسلام انا النقطه في منتهى الخطيره النقطه في منتهى الخطوره كيف اعرف أنني من هؤلاء الذين يمكن أن يسال ان يستقبلوا الدعوه ولذلك يا اخوه كان من المهم بصدق وباخلاص بإخلاص اني اعرض عليكم الليله ما هي هذه المؤهلات التي تجعلني مستحقا للدعوة ومستحقا لأن أعرفها وهل هي مؤهلات قبل الإسلام يعني وأنا لسه الحمد لله أعاذنا الله وإياكم من الكفر يا رب العالمين الإنسان هو لا يزال لسه كافر يقدر يأخذ المؤهلات دي من وهو كافر نحن الحمد لله مسلمين إنما أنا أتكلمك حتى لو كان كافرا أو جاهليا أو مشركا هاي معنى كده انه قبل الاسلام هناك مؤهلات يمكن ان يحصل عليها الانسان فعلا تخليه كفء للدعوة الاجابة نعم وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس يا ناس خياركم في الجاهلية هم انفسهم خياركم في الاسلام اذا فقهوا إذا فقه ولغويا تمشي إذا فقه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام هم هما هم. يعني أفضلكم وهو في الجاهلية سلوكا وخلقا وصفات وتربية واستقامة هم خياركم في الإسلام إذا فقهوا معنى الدين وأحاطوا به وأدركوه يا سلام معنى كده إن صفاتي في الجاهلية صفاتي قبل الالتزام صفاتي التي رباني عليها أبي وأمي صفاتي التي رباني عليها المجتمع هذه حصيلة وكنز رأس مال رأس مال سيستفيد به الإسلام يمد يده إليها ويقول لي اتفضل هذه الصفات أنا سوف أنتفع بها نعم دعوة أيها الإخوة أيها الإخوة دعوة الإسلام انتفاع بهذه الحصيلة التربوية والخصال الموجودة في الشخص لذلك انا رسالتي إليكم الليلة إن كل إنسان يجود صفاته يشوف هو الخطأ عنده الصواب فيه ويقوم نفسه لأن هذا هو رأس المال الذي بناء عليه سوف يستفيد أو الذي يستفيد بل وصل الأمر درجته أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر في الكفار تاني لو سمحته نظر في الكفار في المشركين الذين يحاربون الدعوة الذين يعاندون الدعوة الذين يلقون عليه القاذورات الذين يشتمونه الذين يهددونه الذين يعذبون المش... المسلمين الذي نظر إليهم وجد بعضهم فيه صفات أفضل من بعض قال أهو هذا يعاند وهذا يعاند لكن الرجل ده فيه خير اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر وعمر عمر بن الخطاب وعمر بن هشان هم الاثنين كانوا كفارا لكنه إذ نظر في خصالهم فهمني يا جماعة إذ نظر في صفاتهم إذ نظر في مقوماتهم إذ نظر في أسس شخصياتهم قال الرجل ده لو أسلم يبقى شيء عظيم فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب لصفاته التي فيه ويقول لواحد ثالث من المسلمين بعد أن أسلم يقول له يا أخي طبعاً ده تعبيري يقول له يا أخي والله شوف إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله فيك كده صفتين في منتح الجمال مش هقوله, مش هقوله قال فالرجل فرح فقال يا رسول الله الخصلتين دول أنا أنا بالطاعة والعبادة اكتسبتهم ولا هم في قديما خلقني الله جبلني الله عليهما يعني خلقني الله بهم خلئني عليهم فقال بل جبلك الله عليهما يعني ربنا سبحانه وتعالى وقد خلقت أعطاك هتين الصفتين وقد يكون هذه هذا أيضا من أثار التربية في الصغر في الخمس سنين الأولى علمت ابني الكرم وعلمت الشجاعة وعلمت ثم انشغلت عن الآخر فلم يصر شجاعا كالأول أو صار كريما أو انشغلت أمه به فصار كريما بتربية أمه وكان أبوه بخير يعني قد يحدث فقالوا الصفة تندل يا رسول الله خلقهم الله فيي ولا أنا اكتسب قال بل جب الله عليهما فالرجل حمد الله الحمد لله أن جبلني على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم إنما الشاهد في هذه القصة لنا أريد أن أستفيد منه وأن تفع به أن هاتين الصفتين كانت في الرجل ونظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما أسلم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفاته التي كانت فيه قبل الإسلام وقال خالد سيف, الله سيف من سيوف الله سيف المسلول من سيوف الله سيف الله المسلول إذن يا إخوة أنا عندي وطائع كثيرة أن من كان مكتسبا لصفة في جاهلياته وقبل إسلامه لما دخل الإسلام كانت صفاته هذه رأس من الله أنت بقى حضرتك ما صفاتك هل أنت ملتوي وملاوع ام انت مستقيم وصادق هل انت محب للخير للناس ام انت تشعر بـ بـ بولع حريق في قلبك على الناس هل اذا وجدت انسان عنده صفة سيئة تكون فرصة انك تجلده بالغيبة تقول فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل أم إذا وجدت فيه صفة سيئة تجد في قلبك فرصة أن تدعو له يا رب اللهم نجهي من هذه الصفات يعني تحب الخير للناس أنت مين في هؤلاء هل أنت ممن يتألم لما عليه الناس من سوء فتدعو لهم؟ أم يجدوها فرصة ليعلو عليهم بالنقد وبالغيبة وبالجلد نقد أنت من؟ هل أنت في قبل الإسلام إنسان متقن لعملك؟ مؤدي؟ صادق؟ أم إنسان يحاول أن يسرق الوقت؟ ويحاول أن يضيعه؟ من أنت؟ هذه نقطة في منتهى الأهمية كرأس مال للدعوة لهذا أيها الإخوة أحببت أن يكون كلامي معكم عن الشخص العادي جدا الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب حتى ماذا يستطيع أن يفعل في صفاته الشخصية لا يرى واحد يفتش فيها فتش في صفاته على نفسك حاسب نفسك واستعرضها أنا شجاع ولا جبان أنا كريم ولا بخيل أنا صادق ولا ملتوي ولا كذاب أنا مستقيم أم ملتوي أنا محب للخير أم بالعكس حسود وحقود أنا من فتش في نفسك ثم ابدأ في تقويم صفاتك وخصالك لأنه انت من هذا الطريق سوف تنفق يا أخوانا أنتوا عارفين الجماعة بتوع الأهل والزمالك وفرق الكورة من أين ينتقون اللاعبين بيجيب اللاعب منين إما أن يتقدم له اللاعب وإما أن يتذهب عيون كان زمان في جماعة اللي مخبرين الفرق يشوفوا في الساحات الشعبية والحواري والشوارع اللعيبة اللي بيلعبوا بالكرة الشراب لينتقوا فاللي بيوجد فيه ساحة شعبية يشيل حديد ينتقى للبطولة حمل الأثقال واللي بيلعب كرة ينتقى بل إذا أراد والعياذ بالله مخرج سينمائي أن يختر راقصة أو من تمثل دور داعرة أو منحرفة والعياذ بالله في فيلم من الأفلام يختارها من أماكن الفسوق والفساد اللي بيوجد في مكان كأنه يجهز نفسه لينتقى وليختار من داخل هذا المكان لهذا المسلم يوجد في المساجد اوعوا يا إخوة اوعوا تكونوا قاعدين تتفرجوا على التلفزيونات حتى البرامج الدينية والقنوات الدينية وما سايبين المساجد اوعوا اوعى تفتكر انك وانت قاعد في بيتك قاعد تتفرج على الشيخ فلان والشيخ فلان والبرنامج فلاني والبرنامج الفلاني والقنان الفلانية خلاص اوعوا تكونوا سايبون المساجد المساجد لا مثيلة لها المساجد محاضن نور الله محضن نور الله هو المسجد المسجد هو تنزل الرحمات تنزل عليهم السكين وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده المساجد مكان تسبيح الملائكة ودعاؤها للبشر للبشر الله سبحانه وتعالى في ملائكة خلقها ليس لها من هم إلا أن تبحث عن عمار المساجد وتفضل تظل تدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم أعلي درجتهم اللهم سامحهم اللهم تدعو لهم ما دام تدعو له ما دام في مصلاة في المسجد المسجد مظنة إكرام الله والله هو الكريم لما ربنا يكرم شوف كرم ربنا ايه وانذا لما تروح النهاردة للملك ويقولك ويكرمك الملك مش هيكرمك زي راجل غلبان انما الملوك يكرم كرم عظيم فاذا كان مالك الملوك سبحانه يقول انه من توضأ في بيته ثم زارني في بيتي اي في المسجد فحق على المزور ان يكرم زائرة فالمساجد مظنة اكرام اكرام الله مظنة نور الله الله نور السماوات والأرض الآية اللي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مظنة نور الله وإكرام الله وصفح الله ودعاء الملائكة مظنة مجتمع المؤمنين المسجد في ناس دخلين كلهم يعبد ربنا وأنتم تعرفون والله تعرفون الحديث وكم ذكره شيخنا جزاهم الله خيرا قالوا إن الله تعالى إذا وقف العباد يصلون بين إيديه ينظر في قلب الإمام فإن وجده صالحا غفر له ولكل من يصلي خلفه طب كيف بعد ذلك لا أذهب إلى الإمام الصالح في مسجده يصلي وراءه كيف كيف ثم إذا لم يجده صالحا نظر في الصف الأول فإن وجد فيهم ولو رجلا واحدا صالحا غفر له ولكل المصلين في الصلاة طب كيف لا أذهب ولا ولعل رجلا صالحا ثم الثاني ثم ثم إن لم يجد ولا قلب صالح نظر إلى عباده وقد اصطفوا له في الصلاة مخبتين خاشعين كما تصطف الملائكة مخبتين خاشعين حتى ليست موجودة في الحديث اصطفوا له كما تصطف الملائكة فغفر لهم بهذا أنا في البيت أعمل إيه بقى كيف لا أكون في المساجد كيف لا أ... أخوى التلفزيونيات القنوات الدينية دي لها فائدة كبيرة جدا ولكن لها آثار سلبية أنها تأخذ الناس من المساجد ليس للشيخ درس في المسجد وله درس في التلفزيون كويس فرغ المساجد لا نريد ذلك نريد أن نعرف أن المساجد مصانع الرجال يقول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا لازم حتى النساء قال لا تمنع النساء مساجد الله اوعى المرأة اللي افضل صلاتها في بيتها تمنعها تكون في المسجد المساجد مصانع الامة في التي تصنع لذلك يا اخوة اقول لكم في هذا المقام مقام التدرج والانتقاء والبصيرة والتلمس للدعوة هقول لكم اعملوا معروف خليكم في الاماكن اللي ممكن تختاروا فيها للخير واحد يقول يا جماعة الا يمكن واحد يعمل الشيء الفلاني في المسجد انا مش ممكن نعمل كذا فتنتقى من الخ في الخيرات انما ما تقعدش في بيتك وتظن انك ستنتقى للخيرات كيف يعرفك الصالحون كيف يعرفك الدعاء انجد نفسك ازرع نفسك زرعا واغرس نفسك غرسا في في حقل وفي بيئته حط نفسك في وسط المسلمين اصبر نفسك مع الذين يدعون نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم لأن دي الأماكن التي ينتقى منها الصالحون ويا ليتكم تعرفون أيها الإخوة إن مش الرسول عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي كان ينتقي بل أبو بكر وكل صحابين من الصحابة بدأ ينتقي ممن حوله فتعرفوا بالصالحين والتصقوا بهم وأوجدوا أنفسكم بجوارهم وادخلوا المساجد وانتفئوا بالقنوات الدينية لكن إياكم أن تقعوا في حبائل القصد من أن تصرف عن المساجد وعن عن عن عن تواجد المسلمين بجوار بعضهم أوعى كل واحد يقعد في بيته جنب التلفزيون ويرضي نفسه بهذا هي دي الخطة الخطة أن يفتت المسلمون يفرقوا يفرقوا يفرقوا وإنما المقصود أن يوجد المسلمون مع بعضهم في مظام الإيمان المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا خارج لوحده يبقى طوبة حجر من هذا البنيان ملقى من يؤباه البنيان لو واحد راجل قوي دخل فيه بكتفه يسقطه بيسموها جدار من الطوب المرسوس واحد يدخل بكتفه يوقعه إلا, إيه؟ إلا لو كل طوبة مشدودة للطوبة التي بجوارها صح ولا لأ؟ بالأسمنت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا العبرة بالأسمنت اللي بين الطبتين انت أيها الطوبة وأنا أيها الطوبة في بيتي طوبة إنما في المسجد طوبة مشدودة إلى طوبة أخرى إلى البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا ولا تمكن خصوم هذا الدين من أن ينشئوا ما فيه مظنة الخير ويفرقون الناس ويفرق الناس عن هذا التكاتف لذلك أيها الإخوة النفع الأصلي من هذه الخطوة ها؟ النفع الأصلي من هذه الخطوة أن يفتش الإنسان في نفسه وأن يعلم نفسه وأنه يحاول يكتسب أن يكون صادق ومتجرد ومتحرد ليه بأث لأني تعالى أقولكم من الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم الذين اختارهم وانتقاهم ايه المقياس ما المؤهل ما هي المواصفات ما هي المسوغات فتجد مثلا أنه اختار كرام الناس أصحاب الخلق الأصيل أصحاب الصفات الطيبة يجد فلان ده يقولك ما سجد لصلم في جاهلية ولا في اسلام وكان صادقا فلان كان محببا إلى الناس فلان كان سهلا سهل مش صعب فلان كان كذا فلان كان كذا والحقيقة استغرب جدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع ولا واحد من الناس اللي عندهم مشاكل تربوية في الصفات يعني علي ابن أبي طالب هو دع علي ابن أبي طالب ولم يدعو أبو طالب نفسه له أبوه مع أن أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ظل يدافع عنه إلى أن مات لكن أيضا ظل كافرا إلى أن مات فاختار عليا ولم يختر أبو طالب ليه؟ لأن أبو طالب كان عنده صفة صفة تربوية صفة في صفاته في, في, في, في قواعده الأخلاقية ما ينفعش يستجيل ايه هي انه كان بيحب ابوه اوي اكتر من الحق ومن الهدى وكان عايز يشرف ابوه بانه يفضل يقول ابوه كان عظيم لذلك لما ابو طالب جاي يموت الرسول عليه الصلاة والسلام راح يزوره في مرض الموت وهو بيزوره وقريبه الكفرة كمان بيزوره تظل يقول له يا عم ما اسلم يا عم ما قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اضمن لك استحل لك به الشفاعه الشفاعه اضمن لك بها الجنه انطق فعمل اللي جنبه قالوا له عند الموت بعد 23 بعد كام بقى بعد 12 سنه ولا 11 سنه من الدعوه قال له ايه قال له يا ابا طالب اتترك دين عبد المطلب عبد المطلب ده اللي هو ابوه قال له هتجي على الاخر وتفضح ابوك <تصفيق> تموت وانت على ملة غير ملة ابيك بعد كلام ابوك يعني كان غلطان فاذا بابي طالب يقول بل على ملة عبد المطالب ويموت مشركا شايف الصفة اللي, اللي عمده ولذلك الصفة التربوية اللي افسدته شايف متحكمة فيه الى اي درجة لذلك بقول لكم اوعوا الصفات المتحكمة فينا كده قبل الدين وقبل دعوة اوعى الصفة الشخصية بتاعتك من بخل أو كرم شجاعة أو ها ها ها ها. اوعى تكون تصل لدرجة انها تكون بتصدك لانه هي دي الكرفة هي ده اللي بيقفل قلبي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وهو كان امره فرطة انما الشخص بقى المتحرر المتجرد الذي يتبع الحق والذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالشباب نصرت بالشباب لان الشاب لسه ما انت عارف قول الله تعالى اه ها اه وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ خلاص حفظ وتقفى القلب وتشطب على كده خلاص اصبح مغلقا انما الشاب لا يزال لسه جديد في الحياة فبيفتش عن الحق فيمكن أن ينتفع وأن يعرف طريق الحق يمكن أن يعرفه إذا مرة ثانية إما, إما لصفات كويسة صفات جيدة في الإنسان وإما لأنه متجرد للحق ويمكن أن ينتفع به صح ولا لأ وإما لأن بينه وبين الداعية ثقة أنا عارف الداعية كذا كويس واثق فيه خديجة تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم وتثق به أبو بكر يعرف محمدا ويثق به علي يعرف محمدا ويثق به زيد يعرف محمدا ويثق به طلحة يعرف أبا بكر ويثق به لأن أبو بكر لما أسلم بدأ يدعو ويثق به أبو عبيدة طلحة الزبير فليعرفهم الداعية لا رأس مال لذلك أنا قلت لكم تعرفوا بالناس الطيبين لأن لتعرفوا من هم لتقول يعني أبو طالب قال لا ابن أخي لم يكذبني أبدا عمره ما كذب علي فمدام قال مدام قد قال فهو صادق فيما قاله لذلك أيها الإخوة كل الذي أطلبه منكم في هذا اللقاء صحيحة لا بتكلم عن فكر الإسلام في الانتقاء والتلمس والتدرج لكن أطلب منكم أنتم لتنتفعوا أن تكونوا على صفات الخير الخصال الطيبة الصالحة حتى يكون القاء الخير قريبا منك أقول لك عشان إيه ها عشان الإسلام يركب عليك عشان تنفع الإسلام لما يجي يركب يلاقي القالب جاهز لاستقبال الإسلام فلو كنت صاحب صفات خير يركب عليها الإسلام إنما إذا الصفات مش كويسة يقول يجي يركب مش داخلة بعضها صحيح الإسلام يمكن أن يهذب ويربي لكن أنا أكلمك عن الخطوة المبكرة خطوة الإنسان اللي جاهز فعلا لينتفع بالإسلام طيب أيها الإخوة هذه الدعوة إلى الله بهذه الطريقة وبهذا الانتفاع وبهذا التدرج لدرجة أنه مثلا عدي بن حاتم آسف حاتم الطائق كرم حاتمي حاتمي حاتم راجل كريم جدا فلما جاءت ابنته قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق أبوها دا مت في الجاهلية ما كانش الاسلام وصل ولا مدى لسه انما قال ان اباها كان يحب مكارم الاخلاق بمؤهلاتها التربوية كبنت صغيرة نشأت في دار كريمة يحب مكارم الاخلاق لذلك احب لنا ان نقول هذه الكلمة فقا انه الكلمة اللي بتكلم عنه النهاردة هو ها الاساس الاخلاقي للدعوة الاسلامية يا سلام الله حلو أوي والله الأساس الأخلاقي للإنسان لتنفعه الدعوة الإسلامية أساس الأخلاقي طب ده مهم للدعوة مهم جدا للدعوة نفسها بقى لنجاح خروق إخراج الناس من الظلمات إلى النور آه نعم مهم جدا مهم في إيه مهم لأنه يا إخوة ساعات الغربة الغرابة في حد ذاتها تكون سبب لرفض الدعوة مجرد ان الكلام اللي بيتقال غريب يقول الانسان يرفض الدعوة انما انعرفه والفه واقترب منه ولذلك انا عايز اقول لكم حاجة الاول مسألة الدعوة الى الله سرا وانتقاء دي مش استكراد ايه ليست استكراد انا بنفرد بواحد اقول له انا تعالى ده اقول له من غير ما ابوه يعرف أو تعالى أدعو الله دون أن يعرف فلان لا مش كده إطلاقا وليست أريستقراطية فئة أنا وأختار ده وده وده لأنشئ بهم مجموعة الدعوة إلى الله ليست استكرادا وليست استغلالا لضعف امرأة وشاب بالعكس نشوف الشخصيات اللي أسلمت الأولى اللي من خلال الانتقاء تلاقي خديجة بنت خويلد التاجرة اللي كان عندها اموال وتتاجر وعندها مديرين للاعمال قبل ان تتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرفة تمشي ازاي في المجتمع وامرأة رشيدة والرجال يتسابقون رغبة في الزواج منها ابو بكر الصديق هذا التاجر الذي كان يألفه العرب وييجو من انحاء الجزيرة العربية يعودوا ينزلوا عليه ويتكلموا معاه اللي اسلامه كانوا شخصيات كبيرة عثمان بن عفان المحبب إلى قريش ذو النورين عثمان بن عفان التاجر السمح الطيب الكريم المغدق يعني لأسلامه ما كانوا الشخصيات أنا انفردت بها وخدتها في جنب كذا وانفردت بها لا دي كانت شخصيات كبيرة وصالحة إنما لما استجابوا إسلام الواحد منهم في الانتقاء انا الأول أقول لكم ليه كان ينتقي؟ أقول لك لأنه قبل ما الدنيا تتقلم قبل الحملة الإعلامية قبل ما المشركين يعملوا حملة إعلامية ضد الإسلام ويقولوا الإسلام ده خطر ويقول الناس اللي مستحقين أن يهتدوا المؤهلين لأن يهتدوا اللي هم أهل للهدى يكون وصلتهم الدعوة فعلا وتمكنت من قلوبهم واكتسرتهم الدعوة قبل أن تتلوث الأجواء بالحملات الإعلامية قبل أن تتلوث الأجواء بالحملات الإعلامية أنتهز فرصة التحرر والتجرد وقياس بالمنطق والفه والإدراك أين الصواب وأين الخطأ وهكذا ولهذا أيها الإخوة دائما قلت أيام دي وقبل كده ومن زمان وأفضل طول عمر يقول هذا الكلام إن إسلام الواحد من هؤلاء كان أمة يعني اسلام سعد بن معاذ يم من تقي سعد بن معاذ ليسلم أسلم الخزراج جميعا أسلم الأوس جميعا سيد الأوس كل الأوس في نفس الليلة بالانتقاء الصادق الصح هذا يم أبو بكر أسلم جاء الرجل اللي هو أظن المطعم ابن عدي ولقى وجد أبا بكر سيهاجر من شدة الإذاء والتعذيب قال لا تفلح بلد أخرجتك يا أبا بكر بلد تخرج واحد مثلك مثلك الانتقاء ده كان مهم ولا لأ اختيار أبي بكر أثر في عدد بعده اسلام حمزة يوم أسلم الحمزة المجتمع ارتج لذلك مع انه اسلم بعد مرحلة الانتقاء وبعد مرحلة الاولى انما الانتقاء هذا وصل الى ان يأخذ الناس ولذلك يا اخواني يا سلام ما اكرم العلم وما اكرم الايات والله في فرق كبير بين الدعوة بين الفكرة التي ليس لها انصار ها ولا مستجيبين ولا مؤمنين بها فكرة مجردة كده لم يؤمن بها أحد وبين الفكرة التي تأتي للمجتمع بأنصارها ومعاها ناس مؤمنين بها ومستجيبين له معنى الاستجابة وحده معنى الاستجابة الوحده كفيل بأنه يؤثر في المجتمع ولذلك ليه في سورة ياسين لماذا غطاظ الكفار من مؤمن سوره ياسين ولم يغطوا من الانبياء الثلاثه كانت انبياء الله تعالى يقول واضرب لهم مثلا اه ها اه مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلاث انبياء مش قريه فيها ثلاث مشايخ مش الشيخ فلان الشيخ فلان بيطلعوا لكم على القناة هنا جوم في القرية عندكم أعدين بينكم وشو بقى لو أتى ثلاثة من أعلام الدعاة والعلماء والمشايخ وجالسوا في قريتنا نبقى فرحلين بيوم أدئين لا ده ثلاث مرسلين مش مشايخ رسل أنبياء أرسلنا إليهم وثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا فقالوا إن إليكم مرسلون كفر واحد فقط استجاب استجاب وجاء من اقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سابوا تركوا المرسلين وقتلوا الراجل ده انتم اتغذين من الراجل ده اكتر من اتغذين من المرسلين ليه ايوة نعم لان المرسلين توجيه للدعوة انما هذا الرجل استجابة للدعوة يبقى الدعوة تنفع صالحة مجرد استجابة واحد معناها ان المسألة بدأت تمشي فاغتاظوا من مبدأ استجابة المجتمع للدعوة لذلك مرحلة الانتقاء والتدرج والدعوة السرية كانت انشاء النماذج التي استجابت علشان يوم اعلن الدعوة وفعلا بعد ما اعلنت بعد ثلاث سنين نظر الناس يمنة ويسرى فوجدوا كرام الناس يناصر هنا الدعوة. ووجدوا أجود أخلاق المجتمع جنوداً لهذه الدعوة كنت أكسب الكلام ده منين يعني يوم وقف النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل وقال أيها الناس إسلام وأنا رسول الله فخرج له أبو لهب وشتمه وقال له إلهي تهلك تباً لك تبت يد أبي لهب وتب قال له تباً لك كان هذا يوجه النبي عليه الصلاة والسلام وقد آمن به عدد من كرام الناس ومن أئمة العائلات ومن الذين يحبون الناس يحبونهم ويعرفون لهم الخير لذلك الانتقاء يا إخواني كان تشكيلاً للاستجابة وإعداداً للنماذج التي استجابت انت عارف مؤمن آل فرعون غاضى آل فرعون ليه؟ لأن آل فرعون وكلهم جابها واحدة ضد الضعو فرعون قال ربكم الاعلى ايه الكلام ده ما علمت لكم من اله مغيب تتكلموا انتم تلخبطوا مش شايفيني انا مين انا ربكم يا جماعة انتم مش واخدين بالك ولا ايه وقالوا فرعون معه يقولوله قال الملأ من اهل فرعون قاعدين يصلطوا على الدعوة من الوحيد اللي خرق هذا الصد الصلد المنيع مؤمن اهل فرعون بالاستجابة فغاضتهم الاستجابة وأكثر مما غاضتهم الدعوة لولا أن الله تعالى قال فوقاه الله سيئات ما مكروا يعني إيه يعني مكروا به يا سبحان الله مكروا به آه آل فرعون عملوا خطة للتخلص من مؤمن آل فرعون ولكن وقاه الله سيئات ما مكروا مش دمص القرآن صريح في أنهم مكروا بمؤمن آل فرعون يريدون القضاء عليه من شدة الغيظ من أنه نموذج الاستجابة فالانتقاء والاستجابة يا إخوة للدعوة هو مسألة تخليق الاستجابة ده مهم جدا والتدرج ولذلك ما الذي حدث الذي حدث بس في نقطة مهمة توجيه الدعوة لا يكون من باب الارستقراطية كما قلت يعني أنا مش بادع علتي لا أدعو عائلتي ولا كما يقول المخرفون بتوعي الاشتراكية أنا بدعو الفقراء دي كاي الثورة للفقراء على الأغنياء وللعبيد على الأحرار يا, يا, يا, يا, يا أيها المخبولون والله دا لما طلعت الاشتراكية في بلادنا وبدأت ناس تساقف والزعماء أبطال الميكروفونات دي دون أه محب يقولوا أنتم بتحبوا الإسلام او الإسلام شبه الاشتراكي طب مين قالك يا طب وأبو بكر كان من العبيد ولا من الأحرار كان من الأحرار كان من الفقراء ولا من الأغنياء, من الأغنياء وكذلك مين كذلك عثمان بن عفان وكذلك مين عبد الرحمن بن عوف من أولي الأسلام وطلح ابن عبيد الله كل دول كانوا من الأحرار ومن الأغنياء الزبير ابن العوام من رؤساء العائلات ومن الكرام علي بن أبي طالب كان شريفا في قومه وهكذا وفي المقابل كان هناك بلال عبد يبع ويشتره وكان هناك صهيد عبد يبع وكان هناك لا قبل صهيد وكان هناك عمار بن ياسر وياسر وسمية عبيد عيلة من العبيد وكان هناك زنيرة وكان هناك فلان مجموعة من العبيد عشرين عبد وفي مقابلهم عشرين حر عشرين فقير وعشرين غني لم تكن دعوة الانتقاء يعني دعوة فئوية فئة الدعوه ولا مثلا حزب لرجال الاعمال وممكن برضه الدعوه يقول لك اه ما ده تاجر القطن وده تاجر الـ الـ مش عايز اقول احسن المساله يعني, يعني يعني تجار كبار رجال الاعمال واصحاب الشركات الكبيره لا دي مش مش حزب لاصحاب الاعمال ولا لـ لـ لاصحاب المصالح ما جابش قال لا هاتوا بقى كبار العائلات سيبكو سيبك من العبيد والناس الضعفة دول دول يجوا بعدين لما سيدهم هيسلامه هيجوا لا لم يكن وإنما وجهت الدعوة إلى بلال بلال وأسلم ويجلس في الدار يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ركبته في ركبة أبي بكر اللي أعتقه أبو بكر السيد صاحب المال أعتق بلاله يوعدين جنب بعض يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ليست دعوة الفئوية أبداً ولا تسمعوا لا في حاجة اسمعها مصالح ولا اشتراكية ولا الكلام الفارغ اللي بيقولوه اصحاب المناهج الحالية ارمي نحن نتكلم عن منهج اسلامي واذا قيل الاسلام لا مركسية ولا ناصرية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا هذه المناهج الفاسدة ما نشأت عند بعض المسلمين الا لان المسلمين دول لا يقرؤون الاسلام ولا يعرفون. هم لا يعرفون الاسلام لم يقراوا في الاسلام وقراوا في الماركسيه عجبتهم لم يقراوا في الاسلام وكرهوا في, ال... في الاشتراكيه عجبتهم لم يقراوا في, ال... في الاسلام وكما يقول الله يكرم احد الدعال ال... يعني ربنا يبارك فيه وينجيه في غربته يا رب العالمين يقولك لم يقراوا في الاسلام وقراوا في الملوخيه فخلاص اصبحوا على ما هم عليه يعني لخبطه ايها الاخوه كذلك لم تكن الدعوه دعوه للرجال يقول لك كل واحد يقول لمراته وإنما هناك من أسلمنا بدعوة الانتقاء دي اللي هي بالواحد وفي الدعوة السريع لدرجة أنه مستقبلا حرمت حرم عليهم أزواجهم قال اللي أسلمت وزوجها لم يسلم لا يجوز أن يقربها زوجها ولذلك الدعوة كانت للمرأة وفيها مرأة حرة ومرأة أمة زي زنير هذه كانت وزي سيدة خديجة وكانت فلان وللكبار وللصغار رجل الكبير الرشيد الأشيب وجد في الدعوة والطفل أو يعني الشاب الصغير في بداية الشباب وجد في الدعوة الدعوة الانتقاء له دعوة استكراد ولا انفراد ولا فئوية وإنما هي دعوة لإيه بأه عشان تحفظوا الكلمة دي لمن يصلح لاصحاب الصلاحية لأخلاقه كويسة لصفاته جيدة المتحرر الذي يفكر الذي يعرف أين الحق فيتبعه هم دول مين في المجتمع القرية دي فيها مين واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية في عندي اتناشر واحد كويس جيد الاثناشر واحد دول سأواجه إليهم الدعوة فإذا ما, فإذا ما أحضرت من يصلح بعد ذلك سوف أبدأ في الدعوة العالمية أيها الإخوة ولذلك أنا حقيقة يعني يهمني جدا تعرفوا ان من لم يحقق في نفسه صفات الخير يفقد بذلك مقتضى الصلاحية لان صحيح الدعوة بعد كده تجيله بطريقة تانية يعني مثلا من لم يكن صالحا في من اصابتهم مصائب بفقد الاموال ولا ابن مات ولا كده فتأثر فيأتي الى الدعوة في باب اخر وفي باب ثالث من رأى المعجزات والقرآن وقال من أخبرك بهذا يا محمد قال أخبرني ربي قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله فيه من أسلم بالمعجزات ومن أسلم بالقرآن ومن أسلم نتيجة المصائف ومن أسلم إعجابا بالمنتصف يعني هذا ليس الباب الوحيد ولكن في فرق بين الباب اللي بدري المبكر الباب المبكر في أول الدعوة وبينك تجي بعدين ولذلك السابقون يا سلام يا سلام الذين أسلموا مبكرا لأنهم كانوا يصلحون ومؤهلتهم كفاية دلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وبعدهم بأوى الذين اتبعوهم بإحسان إنما في السابقون والسابقون السابقون هناك السبق هناك من وأنا أول المسلمين لذلك أنت تختار بصفاتك الصالحة هل أنت تقدم مسوّغات تقول يا جماعة أنا مش بيتنزل إعلان يقول كده يقول مسوّغات التعين فأنت تختار هل تقدم مسوّغات التعين أنت مستكمل لها أم أن مسوّغات التعين ليست فيك فإذا لم تكن فيك تكتسبها وتأثي بعد ذلك إذن أيها الإخوة الانتقاء مهم جدا لإزالة الغربة عن الناس لوجود النماذج الصالحة الطيبة انتقاء والتدرج مهم جدا للوصول الى من يستحق ولوصول الاسلام سهلا سلسا يسيرا طيب تعالوا بقى نشوف من الذين اختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام طبقا لهذا المن تلاقي ابو بكر الصديق تلاقي خديجة تلاقي زيد بن حارث تلاقي علي بن ابي طال تلاقي طالحة بن عبيد الله تلاقي الزبير بن العوام تلاقي طب مين دول من هؤلاء ما هي صفاتهم التي كانت موجودة عندهم ما هي مؤهلاتهم التي كانت عندهم أنت تبحث فقط لأننا ما عنديش وقت أعود أتكلم عن كل هذه الصفات إنما من أجل هذا وكما ذكرت لكم في خطوة التعرف بالنبي أذكر لكم الآن في هذه الخطوة أن تتعرفوا بالصالحين تقرأوا سير الصالحين وسير الصحابة وسير الصحابيات وسير الخيرين وسير الخير عشان تعرفوا الناس دول كانوا من هم انما في ناس يا اخواني صدهم صدتهم صفات اضرب لكم عمثلة عشان ده الكلام الرئيسي ده الكلام المهم ملكة سبق صدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما القرآن بيقول أفرأيت من اتخذ مالا وولدا طب ده ماله ده ماله اللي أتيناه فلوس كثير وأتيناه ولد كثير فإذا بهذا الشخص الذي أعطاه المال والولد يصبح المال والولد سبيل صد ولذلك لتعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موفقا يا سلام وصاحب فطنة وذكاء وعبقرية أقولها لأنها باب من أبواب الفطنة في الانتقاء ما فيش ولا واحد ولا واحد ممن دعاهم النبي لا رفض الدعوة ولا واحد ولا فضحت دعوة مع ان بعض يا سلام على الجمال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعض الذين لم يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت حبهم للرسول يعني مثلا علي ابن ابي طالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فعليه قال طيب اشاور ابي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا لا تخبر اباك اللي هو عمي اللي هو ابو طالب ما تقولوش اصلا ليس امامك الا اما ان تسلم وإما أن تكتم فعليه كاتم وأسلم كاتم وأسلم لكن سبحان الله فجأة كده بالصدفة والصدفة آآ آآ لون من الوان القدر يعني الصدفة ليست نقيض القدر وإنما الصدفة هذه نظر في يوم من الأيام أبو طالب رأى ابنه وهو يصلي عليه قال له يا ابني ايه يا ابني اللي بتعمله ده ما هذا الدين الذي اراك عليه يبقى ابو طالب عرف ولا لا عرف صدفة اه قدرك اكتشف اه اكتشف طب ماذا فعل قال له الله ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله رسله الله وكذا ماذا قال ابو طالب لابنه أبو طالب الكافر المشرك اللي فضل المشرك وكافر إلى أن مات لابنه علي ابن أبي طالب من السابقين قال له يا بني أطعه طاوع ابن عمك طاوع محمدا أطعه فإنه لا يدعوك إلا إلى خير أنا بقى كسازج أقول الله طب ما كان فرصة هو أبو طالب ليه بقى لماذا تخفى عنه الدعوة هو لم, ي... لم, ي... لم يعاندها وإنما أيضا لم يستجب له لذلك يا إخواني من أروع ما يدلكم على فطنة النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من دعاهم في فترة الانتقاء استجاب. فاهم الناس كويس فاهم شخصياتهم جيدا ومن لم يدعوهم من اللي كان متصور أن يدعوهم كان عندهم عوامل تمنعهم من أن يستجيب للدعوة يعني أبو لهب ده عمه كان ي... وأبو ع... وعمه اللي كان بيحبه جدا بيعشقه عمه والده ما وفيه عمام تانين من أمهات أخرى إنما أبو لهب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه أعتق الجارية التي أبلغته أنه آمنة ولدت محمدا قال لها روح أنت خرة أعتقها لكن لماذا لم, يوجه له لم توجه له الدعوة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مجوز بنتين له لولاد أبو له يعني بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متزوجتين بابنين لأبي له. لكن لم يوجه إليه الدعوة فطنة ومعرفة الانتقاء الصالح لذلك أيها الإخوة نحن في مجتمعنا ننظر إلى أن الذين عندهم صفات الخير من الذين خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ده رأس مال للدعوة الحقيقة احنا معتبرين رأس مال للدعوة ونتعامل مع الصادق بأفضل ظنا وأملا مما نتعامل مع الكذاب عشان كذا أريد أن أقول لمن لا يلتزمون بالإسلام للي مش ملتزمين بالإسلام خالص اقول له طيب اذا عز عليك وبقى صعب عليك تبقى مسلم كويس حاول تصلح صفاتك حاول يا اخي لو انت عارف انك كذاب حاول تبقى صادق لو انت عارف ان انت يعني تحب الشر للناس حاول تحب الخير حاول تبقى كويس اذا حاولت ان تصلح نفسك ستلتقي يوما بالاسلام ويركب عليك وتركب عليك هذا سر من أسرار الدين ولهذا الـ الـ الأخت الفاضلة التي كانت تسألني ماذا أفعل مع ابني ماذا أفعل مع زوجي ماذا أفعل مع كذا قلت لها حاولي أن تقومي الأخلاق الدعوة يا إخوة لن تظل سرية طول العمر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة فضلة 20 سنة منتهى العلنية وطلع على الجبل على جبل ابي قبيس في مكه وقال ايها الناس والله تموتون كما تنامون ولا تستيقظون كما تبعثون كما تستيقظون ولا تجزون بالسوء سوءا وبالاحسان احسانا وانا رسول الله إليكم على نيه امال فتره والتدرج ما حدها لها حد صغير اللي هي تكوين النواه الاولى للدعوه الاسلاميه أول ما تتكون النواء الأولى للدعوة الإسلامية خلاص وجد المستجيبون وبدأ هذا الأمر ينقضي وينطلق نحو دين الله عز وجل أيها الإخوة الحقيقة أنني أردت بطرحي لهذه الفكرة أن أقول لكم إذا كنتم صادقين في أنكم تريدون الخروج فعلا من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى الإسلام فإن الإنسان عليه أن يجمع المؤهلات التي تجعله أهلا وصالحا لأن يخرج من الظلمات إلى النور ليس من المعقول أن يقول الإنسان سأنجس نفسي وأنا أطلب الطهارة ليس من المعقول أن يشرب الإنسان الخمر لياتوه وهو يطلب الانتباه ليس من المعقول أن يتناول الطالب وهو رايح الامتحان منوم بالعكس يمكن يشرب المنبهات والقهوة والشاي وما إلى ذلك لكي ينتبه ليس من المعقول أبدا أن يكون الإنسان يدعي أنه راغب إلى الله وقاعد مع الناس اللي هو عارف أن هم منحرفين عن طريق الله أقول لكم حاجة بس يوعد تسمعوا كلامي فيها خليك منحرف زي ما أنت بس ألزم الصالحين شوف بقى لدرجة إيه طبعا أنا لا أقصد خليك منحرف إنما أقولك إذا غلبتك نفسك ولقيت نفسك أنت مش كويس ومش عارف تصلي ومنحرف ما فيش فايدة هقولك يا سيدي خليك منحرف بس تخليك مع الصالحين ستقترب يوما إنما أنت أبعد ولذلك أيها الإخوة آتي لهذه النقطة المهمة جدا في كلامي اليوم سيدنا سلمان الفارسي سلمان الفارسي دا كان من إيران من ايران وكان ابوه من رجال الدين اللي هو دين ايه دين عبادة النار كان هو اللي بيحط الالاحة هو اللي بيولع النار هو صاحب المعبد وابنه ده طالع انه هيبقى الشيخ بتاع النار اللي هيخلي الناس تعمد النار سلمان لان فيه الصفات الخير عمل ايه سمع ان هناك نبيا سيظهر فضل يفتش عن النبي لدرجة انه ترك ايران وذهب الى سوريا الى الشام حصل له شوية وقائع هناك كانت نتيجتها انه عرف ان الطريق بعد كده عند واحد في العراق رح طالع من سوريا على العراق ثم بعد قليل وجد الطريق هو في العراق قال له في رومانيا راح روما راح رومانيا ثم بعد ذلك تشوف من ايران لسوريا انا بقول بالدول الحالية عشان تفهموا الخريطة اذا كنت بتعرفوا الجغرافية من ايران لسوريا للعراق لرومانيا وبعدين قالوا له ما فيش حد على الخير ولكن اظلنا زمن نبي مهاجره هيهاجر في حتة كده في جزيرة العرب رح نازل من اوروبا على جزيرة العرب يبقى ايران العراق سوريا رومانيا آآ آآ جزادة العرب وقعد يبحث حتى وجد المكان اللي فيه صفة ان فيه صخور هنا وصخور هنا ونخل هنا واسمه يفرم عاش فيها فضل قعد بقى مستني وقد استكمل الانتظار وقد استكمل ايه الانتظار وفعلا هاجر اليه محمد الى يفرم فالتقى يا هو ده التحضير اللي بقول لحضراتكم عليه اسمع بقى مش انتم عايشين دلوقتي في القرن الواحد وعشرين وللتم من زمان شوية احنا عايشين دلوقتي هو شو بقى اسمع الآن فايدة التحضير ده بتسمعوا انه في آخر الزمان هيحصل ملاحم وهيظهر المهدي المنتصر وهيكسر الصليب ويبطل النصرانية وهيقاتل اليهود وينتصر عليهم وهو ده نصر الاسلام الحاسم في نهاية الزمان تسفوا عن الكلام ده اسمه ايه ده اسمه المهدي ايه المنتظر يعني ايه المنتظر يعني هناك من ينتظره مش المهدي الغافل عنه الناس مش المهدي اللي هيأتي كده في اخر الزمان لوحده ده لابد ان توجد فئة منتظرة حتى يظهر الغائب المنتظر إنما إذا لم تكن هناك الفئة الصالحة من المجاهدين الصالحين العاملين المستعدين اللي شغلين يظهر إزاي المهدي هو لا يظهر إلا إذا كان منتظرا فإذا لم ينتظره أحد ولذلك جاء في القرآن قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدق في عهدهم مع ربهم صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ينتظر ده مش يعني قعد فاضي زهقان ملول لا يجدوا ما يفعله لا ينتظر ده فعل ايجابي الانتظار فعل ايجابي انا عندما يقولولي ان انا والدي سيعود من السفر فأنتظر أهيئ البيت وأهيئ الطعام وأهيئ السيارة التي سأستقبله من المطار وأهيئ هذا هو الانتظار لذلك أيها الإخوة كانت هذه الخطوة العظيمة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور عبارة عن إرسال واستقباج الإرسال دين يختار وينتقي ويتلمس وينظر وعلى بصيرة والله تعز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة لم يقل أدعو إلى الله بحرارة وصدق واندفاع وإخلاص بل على بصيرة ولست وحدي وإنما أنا ومن اتبعني أنا على بصيرة ومن اتبعني يا رب كن أنا وإنت يا إخوة ادعو يا الله دي اخر سورة يوسف صفحة الاخيرة من سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو يا الله على بصيرة انا ومن اتبعني هذه البصيرة هي ان يوجه الدين الدعوة بهذه الطريقة المتدرجة المتدرجة في ايه او حد يفتكر التدرج اللي بقصود بله هو تجزئة الشرع لا انا لا اتكلم عن هذا انا اتكلم عن التدرج في الانتقاء والتلامس ثم ادي الارسال ثم الاستقبال أنني أنا أحاول أن أكون كفئا الإرسال انقطع لكن جهاز التلفزيون عندي أو الراديو سليم خلاص إن شاء الله بمجرد أن يعود الإرسال سألتقط الإشار إنما لو فسد الجهاز لن أستطيع أن ألتقط الإشار أيها الإخوة أرجو أن أكون قد أوضحت وأرجو أن تكون الأمور واضحة بالقدر الكافي وأرجو أن يكون ما قلته اليوم عن المساجد يعني من منهاجا لكم يا إخوة من منهاجا لكم وأن تعلموا أن كل خير يعني المنافقين أنشأوا مسجد الضرار ليضربوا الدعوة فإنتوا انتفعوا من, من كل شيء ولا تترك المساجد واعلموا أن دين الله ليس مسألة دفاع وحرارة فقط وإنما هو انتقاء إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الرحمن سوف ننتقل إلى خطوة جديدة من خطوات اخراج الناس من الظلمات إلى النور وها نحن نأخذ الأمر خطوة بخطوة لنفهم عبقرية الإسلام في أن ينتقل خطوة خطوة لو أن الإسلام دعا أبا جهل وأبا لهب وأبا طالب فرفضوا الدعوة لما كان كما دعا أهل الخير فآمنوا بها فكون منهم العصبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يبصرنا بديننا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن يعرفنا طريقنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله؟